أحسن الله إليكم سألون يسأل هل تارك جنس العمل يعتبر مسلما؟ وهل لفظ جنس العمل تعتبر لفظة, لفظة محدثة؟ لا ليس محدثة يعني تارك جنس العمل مقصود السائل أن الشخص إذا قال لا إلى إلا الله ولم يعمل هل يكون مؤمن؟ لم يعمل لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حتى بس يقول لا إله إلا الله هل هذا مسلم؟ أو لا بد من يعمل؟ الجواب لا بد من العمل أو شخص ادعى أنه مؤمن يقول إن أنا مصدق بقلبي مؤمن بقلبي لكن ما عنده عمل لا يصلي ولا يصوم هل هذا يكفي هل هو مؤمن؟ الجواب أنه لا بد من العمل الذي يتحقق به الإيمان فإذا كنت مؤمن مصدق بقلبك لا بد من عمل يتحقق به وإلا صارك إيمان إبليس وفرعون إبليس مصدق وفرعون مصدق لكن ما عنده عمل يتحقق به كما أن العمل يعمل يصلي ويصوم لا بد له من تصريق في الباطن وصحه وإلا صارك إسلام المرافقين فالمنافقين يصلون ويصومون ويحجون مع النبي صنم لكن ما عندهم إيمان وصح هذا العمل فالعمل, ف... ف... فالعمل والتصديق الذي في القلب متلازمان فالمصدق بقلبه لا بد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان يبلسه فرعون والذي يعمل يصل ويصوم لا بد له من تصديق نصحه وإلا صار ك... كإسلام المنافقين واضح هذا نتبين بهذا أنه لابد من أمرين عمل وتصديق ف... ف... فعمل يتحقق به التصديق وتصديقه ليصححوا العمل. واضح هذا الشخص الذي ما يصلي معناه ما نعم ويدعي انه صدق بالقلب ما تحق ما تحق يمانه. لابد من جنس العمل. نعم.